سمعنا حديثا يقول لا صرورة في الإسلام فهل هذا الحديث صحيح وإذا كان صحيحا فنرجو شرحه وتفسيره. في حديث رواه أحمد وأبو داود لا صرورة في الإسلام وفسرة الصرورة بتفسيري أحدهما الزهد في الزواج وحب التبتل والرهبنة والثاني أنها الرجل الذي لم يحج والمعنى أن من أحسن مظاهر التدين حرص المسلم على الحج إذا استطاع فالذي يستطيع أن يحج ولا يحج مقصر ويسمى صرورة وما دام هذا الصرورة لم يحج فلا يصح حجه عن غيره والله أعلم